وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَعْلَمُ يُخْلَقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ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 من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم انه الله يعلم ما يسرون وما يعلمون انه لا يحب المستكبرين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 عاد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخَر وعليهم سقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون